شيخنا عبر الشباب هؤلاء لهم نظره حول قضيه الحكام والاطلاق في تكثير الحكام والكلام والتهيج في المنابر وعلى المواعظ والكلام دائما على الحكام كذا والحكام كذا ايوب الحكام ولسنا مدافعين عن عن, أخ... عن أخطاء التي تقع ولكن هل هذا هو الطريق الصحيح في تربية المسلمين ماشي هذا الطريق الصحيح دعالهم التوفيقيه دعالوا لات الأمور بالهدايه والتوفيق والصلاة هذا هو الطريق الصحيح دعالهم وطاعتهم فيما يوافق الشرع. اما من امر بنعسى لا يطعف النعصير. ان من الطاعف المعروف. لكن وصيتنا لجميع الطعام الوغيرين ان يدعو الولا ترمو بالتغوير والعجاجة والصلاحلية والعمل وان يعينهم على الخير وان يساعدهم على الخير وان يكفوا عن الفتن والقتال والتعاون والعدوان وتطبيق الكريم. هذا, هذا يضر جميع. لكن وصيهم بان على الخير ويتعاونون مع الحكام بطاعه الله ورسوله ويدعو لهم بالتغيير لهم من غير خروج ولا كتاب ولا فتنه حتى لا يشق العصاه وحتى يسببوا فقه الناس ولكن ينصحون لله ورسوله ولعباد المؤمنين يدعو لولاه الامور بالتغيير ويدايغوا والصلاة وصلاه البطانه ويعينوا مع الخير الذي شرعه والله الله واحدهم الله ويطيعون بما امرهم من الخير ومن اغلب الناس فلا طاعه لاحد المعصر من قلها تشرب الخمر لا يشرب الخمر ما قلت يزيلا يزيلا. ما قلت يزيلا يتعطى الربرة يتعطى الربرة يتعطى الربرة. ما